أيها الذين آمنوا استعينوا بالصدور والصلاة إن الله مع الصادقين ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات فالأحياء ولكن لا تشعرون ولنبلون لكم بشيء من الخوف والجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا الصابر الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابت الذين إذا صادتهم طيبة قالوا قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قلائك عليهم فرّات مرادهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إِنَّ الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فمن حج فَلَا أو اعتمر فلا دناح عليه أن يطوت علي بهما آه. تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعدها بيناه لله في الكتابة هُنَالِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُونَ اللَّهُ إِلَّا الَّذِينَ رَكَبُوا وَأَظْلَفُوهُ وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ تُوبُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَصْدُوعٌ عَلَيْهِمْ وأنا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 لا إله إلا هو الرحمن